тыي أحسن الخالق إنت هستي رب العالمين ٹي ما لكل يوم دين اللهو اللهو اللهو أنت أحسن الخالق إنت هستي رب العالمين ٹي ما لكل يوم Ta ta taslimi färishti istasana waa i jaziristadibina zafari sali Ta ta taslimi färishti istasana waa i jaziristadibina zafari sali Ta ima muslimin tu haski alamin ta ima yawmi di حسبي رب العالمين تيمالك اليوم الدين له له له انت احسن خالق تهستي رب العالمين تيمالك اليوم الدين له له له تقلب ال انت ترلم تر انت الرحيم انت قهار تقلب الليل والنهار وانت ترلم تر انت الرحيم انت قهار انت ارحم الراحمين دايما لكل يوم دين تستغفر رب العالمين انت ارحم الراحمين دايما تُهَاسْتِ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكَ أله, أَلَهُ أَنْتَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تُهَاسْتِ رَبُّ الْعَالَمِينَ تَيْمَالِكُ الْيَوْمَ الدِّينِ أَلَمْ نَخْلُقْكَ أَلَهُ, أله. أله. تَي أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تُهَاسْتِ رَبُّ الْعَالَمِينَ تَيْمَالِكُ الْيَوْمَ الدِّينِ أَلَمْ نَخْلُقْكَ أَلَهُ, أله. الله شو ما بعده كارت نبوت آدم ونا هوا ونا عيسى ونا موسى شو ما بعده كارت نبوت آدم ونا هوا ونا عيسى ونا موسى تبعت كارت اسم الزمين تري ما كل يوم الدين أنت أحسن خالق الله Allah, Allah, Allah. Ta i äxsen, allt känns du har styrat verkligheten. Ta i målet, varje Hasbi rabbul alamin tay malikul yawmiddin la ilaka ma'atebtu hasbi rabbul alamin tay malikul tu hasbi rabbul alamin tay كل النجوم سمسوا قمر سحاب افلاط حجر لقدرتك مسخر كل النجوم سمسوا قمر سحاب افلاط حجر لقدرتك مسخر انت سلطان السلطان مالك اليوم دين تحستي رب العالمين Anta till Sultan salaten, tajmal i kuld din. Du hästir Rabb i landet. Alla hon, alla hon, alla tu Än din. رب العالمين تيم خلي كل يوم الدين انا هو انا هو انا هو كسك از تو كر سركشي باو رسان سرگشتگي بنتو تسليم احمدي كسك از تو كر سركشي باو بتو محبوبا سائل دايما مالك اليوم الدين انت احسن الخالقين بتو محبوبا سائل دايما مالك اليوم الدين انت احسن, أنا هو أنا هو أنا هو. أحسن الخالقين الله انا الله تي احسن الخالق انت رب العالمين دايما مالك اليوم الدين الله الله الله أنت أحسن الخالق انت هو رب العالمين تيمغليك اليوم دي الله الله الله الله الله